ثم كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ الله يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ فيرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفارقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك فاولئك في العذاب محضرون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 وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّنواتِ وَالْأَررضِ وَختْتِلَافُلسِنَةِكُمْ وَلوَانِكُمْ إَِّ فِي ذَِكَ لآياتِ للِحَالِمِين وَمِنْ آياتِهِ مَنَامكُم بِالَّْلِ وََّهَارِ وَبتِ وَاءُكُمْ مِْ فَضلِّ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 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَا ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَنقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَٰهُمْ إذا إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ال اللههُ الذي خَلَقَكُمْ ثمُمَّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمُمَّ يحكُم هلَلْمِ شكائِكُمَّْ يَفعلَالُ مِن ذَالِكُم م من من من شيءَي تُجبحانَ وَتَعاان عََّ يُشركُون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ألسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم مِنْ قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا مِنْ قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين